اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل مواليت ولا يعز من عاديت سبارت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليه اللهم اصلح لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين لا تهون به علينا مصائب الدنيا وما كان اللهم اجعلنا الى قواتنا أبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل سارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ولا همّا إلا طرجت ولا ديلا إلا قضيت ولا تربا إلا نفست ولا عسيرا إلا يشرت ولا ضالا من المسلمين إلا هديت ولا ميتا إلا رحمت ولا مجاهدا نبيك الا نصرته ولا عدو انت الا خذلت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك برساله وما تو على ذلك اللهم رحمهم وعافهم وعفوا عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والسلس والبرد ونقهم من الزنوب والخطايا كما ينقى الزوب الأبيض من الزنس اللهم وعين والسرور وجادهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الساعة من الآمنين الله يا أرحم الراحمين اللهم اعد علينا رمضان عواما عديدا وأزمنة مديدا واجعلنا ممن ينادى ودل في الدار الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الصالحة وتقبل منا الصيام والقيام يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعدى الدين برحمتك يا رحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل له لنا اماما ونورا وهدا ورحما اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته انا الليل واطراف النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين الله لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصبح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصبح لنا آخرةنا التي فيها معادنا واجعل الحياة جيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أعمارنا وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرد غير مخزن ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير السواب وخير الحياة وخير الممات وسدتنا وسق الموازيننا وحقق إيماننا وارسع درجاتنا وتقبل صلاتنا وارسل خطياتنا ونسألك العنا من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إسم والغليمة من كل بر والخوت بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم قد فاستجب لدعائنا ولا تغسنا طائبين ولا من رحمتك آيسين ولا عن ورمك من المطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وصلِّم لهم وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين